بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَالسَّمَاءُ ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه من فك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون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 كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي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 Katakan, katakan. Katakan. Katakan. Katakan. Katakan. Katakan. Katakan. Katakan. Katakan. Katakan. Katakan. Katakan. Katakan. Katakan.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 فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عادل ذا رسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء نتت عليه إلا جعلته كالرميم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 قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيدي وإننا لموسعون ول الأرض فرشناها فنعمل ما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 ولا تجعلوا مع الله الهانا خر اني لكم من هنذير مبين كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او اتواصى به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما انت بملوم وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والانس